الحمد لله وكفى والسلام على نبيي الذي اصطفى لاصطفى النبي المجتبى والنبي المصطفى وعلى صحابته الكرام والوالدين العظام المستبدين الشرف الاخوه الكرام الشرك بينا انه من اقبح الذنوب ومن افرح الظلم لاسيما ان الله تعالى خالد الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك الامن والامن والشرك مخالف للفطره كما بينا كل مولود يولد على الفطره المجلساني وما قال او جمالي فالشرك مخالف من الفكر الله الناس على الإسلام على التوحيد قال الله إذا أجعله خلقت أباني والداء فجاءتهم فاجتلتهم عن دينهم وأيضا الشرك الخالف العقل الله الإنسانة بالعقل. بالعقل وما يبدو أنه موال بالعقل بالعقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح العقل والصحيح لا يخالف النقل الصحيح بحال من الحوالي بجاء ليتفهموا ليتدبروا ليوافقوا لذلك ترى أن آيات الله ذلك العلاء الشرنية أو المتلوة لعن استعمال العقل فيها لأهل الألباب والأهل العقول السليمة السليدة يصلون إلى الله سريعة وأيضا يتعبدون الله ذلك العلاء بمناطر هذا العقل قال الله للملائكة ولا تذكرنا بني آدم حينناهم في البر والبحر ورضفناهم من الطيبات وفضلناهم على تغيير إنما خلقنا الطغيان فبدرهم العقل يستعملونه في آيات الله, الله لذلك أنت ترى بعدما يذكر الله آيات الله وآيات الله في كل آية يعقلون ويقصد الله العرب البصر هنا مصر العقلي وأيضا الله لعبنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل الخلوب التي تستطور فالمسألة على الرحول يعقلوا الإنسان ولذلك حتى في مسائل القرآن قال الله على فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا على حتى يتدبر ما في من آيات الله ذلك في, في أن الله تعالى ما فهذا إلا بحق <تصفيق> ما قال الله على وقصرنا سماعة الغذر ومنامه في ستة أيام وما مثلا من وقال الله تعالى فلم يسير في الأرض فلم يسير في فجانا على الثلاث الذين من قبلين حقله يستدبر في كل حالة في كل حين في كل حال وأيضا يعلم تحيد الظبي بإمعان النظر في عظيم خلص الله ذات <وعدم3> العلا كما كان عندما قال لا على الخبيل. فيصل الانسان لذلك عقلا يتذكر ولذلك انتصار الانسلال عقلية في القرآن كده هي رديدة جدا جدا تخاطب اقول الناس على ان الله دارك على الخارق على المدبر، الامر النامي له السيادة المطلقة فهو الذي يستحق كله ان يفرض بعباده سبحانه وتعالى، على العقلية وقد بينا المجادلة العقلية او الجادلية بين امام الحنيف بين اولاية المرحدين عندما قالوا قالوا له يعني يتكلمون على عدم وجود الله دارك على اولاية فقال لهم تذهب وتديك وحدها يعني تحمل البضائع ف... فلا يستطيع ان يقبلوا ويتقبلوا ذلك قال العقم لا يقبل هذا قال العقم لا يقبل هذا وردوا الكون هذا المذيع بمرمه الشاسعة الش... بتقسيطه الش... الش... الش... الش... الش... ويقبل ان يكون أه... ودد بغير خالف بغير ودد أه... فاهمنه واتلمه على أه... هذا المنصف المنصف الذي يولد الحق ما انتظر الله تلائل وبينات إلا وبعد ذلك يدخل يدخل بالإسلام ب... سريعا الله تعالى يوصف الجاهدين بانه بعدما ظهرت لهم من آيات البينات الطرق لم يأكدوا بها ولم يسرعوا لمن رب الذهاب لك ذلك قال عن فلعون وان غيره مرود غيره الذي كانت له سفطة عندما قال انا وحي واميد قال قال فكنا غيرت بالشمس وننشى الطبيقاء من المغرب فهو جب ذي كفر قال الله واجحدوا بها واجحدوا بها واستلقى نتها انفسا ضغما وعدوا وذلك عند بعدما يستيقروا من أن هذه من الله جل وعلا ويعلمون أنها من الله جل وعلا بعد ذلك يغطون هذا الحق ولا يخبرونه من جهودا فأما تموت فهديناه فاستحبوا العمل على الولاد بعدما رحلتهم الآيات الثلاثة البينات البيرات الثالثة تماما يعني أبعوا على الله جل في علامة ذلك يقول الغابة السؤالات فما ظنكم برب العالم لما برب آيات ما يتحدث السؤالات البائناس يقول فما ظنكم برب العالم أي. والمعنى أفدأ تحصلون وكما قال الله تعالى ماذا تعبدون أفكد آلهة دون الله تريدون فما ظنكم رب العالمين أيضا في قول الله تعالى فتعبدون ما كان حتون وهو ما كثير من الهجة قلت كيف تعكمون حتى في العقل لا أفضل ذلك ولذلك قلت العقل لابد أجوله رب مسألة المهمة لديكم البحث والمشهور والرقوب بينه يالله تعالى لذلك قال أفنجع المسلمين ما لكم كيف تحكم أم نجعل المتقين كالفجار ما جعل الله الظلمات كالنور المسألة مسألة ظاهرة في استخدام العقل في إظهار التوحيد الله للفعلات سواء في الربوضية أو في الإلهية فالشرك يخالف العقل فالشرك فيه ما فيه من مجانبة العقل ومخالفة العقل عملا هذه آخر ما يقال في مسائل الدلالات ان الشرك يخالف الشرع يخالف الفطره يخالف العقل يبقى لنا ادله المام كل ما ذكرناه في الفصول الثلاثه بادله متنوعه نختم بها الكتاب بفضل الله تعالى وان كان الان يكون قد ختم الكتاب قد ختمه الله لنا بفضل من ربنا ونعمه لكن يبقى لنا في الغد ان شاء الله ناتي به الايات والاحاديث المتنوعه التي تثبت هذه المسائل تكلمنا عنها في جميع الاجزاء نحمد الله على الختام في هذا الباب سبحانك اللهم ربنا ومحمدك وشكرا لك ان تستقمتم جزاكم الله خيرا